and La parole به We are مائي بانت و Yeah. What God on my وعرضوا <تصفيق> <تصفيق> No. <laughs> كان من الجن قال بدلا. هذا